وَأَمْلَأَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ مِنْ كَرَمِهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أم حاسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضعاهم ولن شاول أريناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل إنا الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهداة وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهداة لن يضر الله شيئا وس يحبق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ۚ إِن فَيُحْفِكُمْ فَمَا أَخَذْتُمْ مِنْهُ وَهُوَ شَهِيٌّ لَكُمْ ۗ هَأَٰنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ